وأنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤمنى في كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير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 وَلَا إنِنْ أَخْخَرنَا وَنهُمُ اللَّذَابَ إِلَ أَُّْنتٍ نَعدُودَت ل يَقولُولَّ مَا يَحبِسُ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 وَل إِن أأَذَقُنَ الإِسَانَ مِن رحمَكَ تُم م نَزَعَنَهَا مِنهُ إهُ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 وكيل. أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون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 أُولَئِكَ الَّذِينَ خُسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ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 مَثَالُ الْفَرين قُينكَ الأعمَا وَأَوْصُ مِ وَالْبَصير وَالسَّمين هلَلْ يَسْتَوِ مَثَلَ أَفَل تَذَكَْرُ وَل قَدَ أَسَناانُوحًان إلَ لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فَقُلْ لِلْمَلَأِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ إِلَّا تَبَعَكَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ يُرَذِلُونَ بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نُبُوَّنُكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُمْ عَلَى بينة رَبِّ وَآتِنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمَكُمْ هَوَاهُ وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ فألوكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن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 Wala aqulu lakum 'indi khazana inna Allaha wala a'lamul ghaiba wala aqulu inni malikum wala aqulu lil فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدَ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُمْ تَمِينُ <مترجمة> <تصفيق> الصَّادِقِينَ <تصفيق> قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ أَوْ أَنتُم أَنْتُمْ وَلَا يَنفَعُ عَنْكُمْ نُصْحِي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 قُل إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ أُمَّنْ مِمَّا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 قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُم كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ فَإِنْ جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وما آمن معه إلا قليل فِيهَا اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم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 جَبَلِي يَعْصِمُونِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا أَعْصِمُ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَا رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَا مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ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 قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِنَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَنْتَ خَيْرُ الْمُغْفِرِينَ <سؤال> <سؤال)> قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلا أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم تلك من امباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك قُل لِهَذَا فَصْبِر إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَدٍ أَخَاهُمْ هُودٌ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلْ يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبون إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِمُؤْمِنِينَ آلِهَتُنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن ق إِلا تَركَ بَعُ آهَاتِ بِسُون قَالَ إِ أُشْحِد الله وَشحَدُأَن بَد أُ مِ تُشَّركُون مِن فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم أليم مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ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 عَلَ كُلِّ شيءَي حَفِي وَلَم م جَ أَأَمرناَ نَجَّنَهُ دَوْ وََّذينَ آممَنوا مَهُ بِررحمَةٍ مِن وَنَجَّنَهُم مِن عَذَابٍِ غليظ. وَأَنْتَ لِكَاعَدَ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَثْبَعُوا فِيهَا ذِي الدُّنْيَا لَعَنَتُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ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 قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوهُنَّ تَدْعُونَ إِلَيْهِ مُرِيب قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ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 وَأَيَّام ۚ قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَادْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِن فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَتْ مَتَّعْتُمُ فِي دَارِكُمْ فَلَا تَأْنَى ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 ألا bu'dan lathmuda wa laqad ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيرٍ فَلَمَّا رَأَ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَثَ مِنْهُمْ خِيْفَهُ قَا لَا تَخَفْ إِ أُرْْرسِنَّ إِلَ قَمِلَُ وَمْرَآتُهُ قَ إِمَْ تُ فبَشَّرنَا بِإِسحَاقَ وَمِ وَرَ إِ إِسحَ ق يعقَُ قَالَ ي وَلَة أَأَلِدُ وَأَنجُزُ وَهَاذَا بَّ شَيْخَ ал liha products чистоика. Qa looo ata ajabin a min amri ah Aquimaa howaki authorized a فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَ أَتَتْهُ الْبُشْرَىٰ يُجَادِلُونَ فِي قَوْمِهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مَّنِيبٌ ان هذا انهم قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرد ود ولم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 قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهروا لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي الَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ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 فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ النَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْ سَُّبَاحُ بِنْ قَد فَلَم مَا جَ أَأَمرُ نَا جَعَنَا عََهَا سَافِلَهَا وَأَمْ قَررنَا عَلَيهَا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 أَلَن تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيقٍ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبَخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي innana sha innaka la antat halimur rashid qala ya qawmi ara'aytum in kuntum 'ala baynin min rabbi wa razaqani minhu وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ ما اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ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 وَنَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُم بِبَعِيدَ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودَ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَحْمَتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا نَحْنُ عَن رَّحْمَتِكَ قال يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا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 كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعون امر فرعون و ما امر فرعون برشيد ينقض قومه يوم القيامه فاوردهم النار وبئس الورد المور وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها حَصِيدَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ وَلَمْ آمِنْ فُسَاحَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شيء لم ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن ففِي بَالِكَ لَآيَةٌ لِمَن خَافَ عَبَدًا بَلِ آخِرَهُ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ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 فَٱلَّذِينَ شَقُوا فِى <تصفيق> ٱلنَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ إِنَّ ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات مَا إلا ما شاء أَطْؤُ إِنْ غَيَّرَ مَجْدُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آباء قبل. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُم مُرِيبٌ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطاغوا إنه بما تعملون بصير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 الله لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَخِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ من أَنجَيْنَا مِنكُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ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 وَتََّتْ كَلِمَ تُ ربِّكَ ل أَن ل أَن نَّ مِنَ الْجِ النَّنتِ وَنَّسيأَجَمَعي.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 وَقُلِّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ